أعوذ بالله للذين لنل حسن وزاده ولا يراها وجوهاهم قتر كَأَصْحَابِ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَنَسَفُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءً səyətə bimiflə və tərhəqəm zilə qədər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 Well, هناك تبلو كل نفس ما أسلفت man تَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تَعَالَى فُعَ الله رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا Qul həl min şürekəiküm mən yəbədəu l-kəlqə أفمن يهدي إلى الحق أحق أي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحكم إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم